I don't know. حيث وجدتم فانقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم there is موسيقى <تصفيق> موسيقى وجنّ نكتب لهم في Quantum Então chão na cansada O أَحَمَّ بِإِلَيْكُمْ مِنَّا نُذُرٌ وَرَسُولٌ بِيَادٍ مُّصَدِّقٍ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكِتَابٍ مِّن رَّبِّهِ 112. والله لا يهدي القوم الفاسقين 113. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 119. فلم تغن عنكم شيئا 110. فلم تغن عنكم شيئا وعلى أَرَأَمَ نَظَرْتَ بِمَا 117. منها أربعة حرق 118. ذلك الدين القيم فلا تظلموا وقاتلوا teri ki na ka I don't believe um One oh, وقد ابتوه الفتنة من قبل وقبله لك الأمور حتى جاء كوكو <تصفيق> ان قال اللهَّه فَ تك كَ مون a uh. 117. والمنافقات بعض من بعض 118. يا يأمون إن المنافقين هم الفاسقون عس فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذين خاضوا يأتيهم نباء الذين من قبلهم أتتهم رسل بالبينات ليف نبي لا يما قولوا لقد قال كلمه فري وكفر بعد is la eu سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر 117. <تصفيق> <كلمة> قلنا أرجى ما أشد استاذنك اول تقوم منهم استاذنك منهم وقالوا ذانا All on مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ 숨. Billie炊ido. All right. os مِنْ أَمْ وَامِنْ صَدَقَتْ نُطْقُهُمْ وَتَزَكَّى إِذْ بِأَصْلٍ عَلَيْهِمْ إِنْ نَصَلَتْ كَسَكَنُ 119. والله سميع عليم ألم يعلموا أن هو القبنت توبت عن عبدي يا خذ ترجمة نانسي قنقر والذي أقسم وعذاً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله Saveu giro viba e kom a Why? No <laughs> more